والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعونه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثونه الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدونه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 ما خلقنا نطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضرة فخلقنا المضرة عظاما فخلقنا العظام عظاما فكسون لحما ثم أنشأناه خلقا آخر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 وما كنا عن الخلق غافلينه وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرونه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 ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أ تتقون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 فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرْرَ اللَّهِ أَنْزِلْنِ مُزَلَّمُ بَارَكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُزِيلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن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 يأكل مما تأكلون منه وَيَشْرَبُ مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرونه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 إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثينه إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبوني قال عما قليل إلا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم مثالا فبعد للقوم الظالمين ثم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمنا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 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحونه فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنينه نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقونه والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وَجِلَةٌ أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخير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 قد كانت آياتي تتلع عليكم فكونتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامر تهجون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ أَلَمْ يَأْتِ أَبَا أَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهمنه بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضونه أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقينه وإنك لتدعوهم إلى سراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ السِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ إِلَّا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ العذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذَا عَذَابٍ شديد إذا هم فيه مبلسونه وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثونه لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولينة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 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ قُلِ الرَّبُّ مَا يُوعَدُونَ ۚ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِن على أن نريك ما نعدهم لقادرون إذا فعل هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أيه يحضروني حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قال Why men It Ábal Ar-re Nil sociedad asumaini He said to them that the Syaını يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فاولائك الذين خسروا خسروا انفسهم في جهنم مخالدون تلفح وجوههم النار.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 قَوْمًا طَاغِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ أَخَسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ هُ كان فريقٌ من عبادِي يقولون يقولون ربنا آمنا فأوّفِلنا ورحمنا فأوّفِلنا ورحمنا وأنت خير الرحمين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 أَلَكَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِلَّا بِعُمْرَتِكُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أن نكن كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق La ilaha illa huo rabbul arshil kareem Womenn yed'o maa allahe ilaha an a la burhahan lahu bihi La burhahan lahu bihi fa in maa chisabu huo inda rabbi انه لا يفلح الكافرون وطر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين